ولا ينبغي له أ ن ينام لو كشف الحجب عن وشه ل أ ح ر ق ت ص ب ح ا ت وشه ما امتد إ ل ي ه بطره جل ل و ع اللهم ا تتابع برك واتصل خيرك وكمل ع ط ا ء ك وتمت نوافلك وعمت فواضلك وعز سلطانك وبر قسمك وجل س ن ا ؤ ك وعظم جاهك وتقدست أ س م ا ؤ ك فلا إ ل ه غيرك في السماء ملكك وفي ا ل أ ر ض سلطانك وفي البحر عظمتك وفي الجبال قوتك وفي الكون سطوتك وفي الخلق قدرتك وفي الشرائع حكمتك وفي ا ل ج ن ة رحمتك وفي النار ص خ ط ك وفي كل شيء آ ي ة د ا ل ة لك ف ي عجبا كيف يعصى ا ل إ ل ه أ م كيف يجحده جاحد وفي كل شيء له آ ي ة تدل على أ ن ه واحد وقفنا ببابك يا ذا الملك وزرنا ل ح ا ب ك والملك لك وجئناك نطوي قفار السهاد فما خاب يا رب من أ م ل ك إ ن ص ل ا ق ي ن ا ل أ ر ض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 ومن الذبح إ س م ا ع ي ل و أ ي د اليتيم بجبريل ودمر إ ب ر ه ه والفيل ومزغ ا ل غ ز ا ة بطير ابابيل السنتنا سبحت في علاك ورؤوسنا ما سجدت لسواك التترانا ولا نراك فلا نعبد إ ل ا إ ي ا ك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 وبين ا ل ف ي ن ة و ا ل ف ي ن ة أ ن يذكر ب أ ب ج د ي ا ت ا ل إ س ل ا م و أ س س ا ل إ ي م ا ن وقواعد التوحيد و ت و ا ب ت ا ل ع ق ي د ة والدين و ا ل م ل ة ل أ ن فيها ح ي ا ة القلوب و س ك ي ن ة النفوس و ط م أ ن ي ن ة ا ل أ ف ئ د ة إ ن ا ل إ ن س ا ن الضعيف المسكين العاجز الفقير تتلاعب به أ د ن ى م ش ك ل ة وتهز قناعاته أ ق ل هم ف إ ن ه عاجز وهلوع وضعيف إ ن ا ل إ ن س ا ن خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و إ ن مسه الخير منوعا الا المصلين هذا ا ل إ ن س ا ن يحتاج بين الحين والحين أ ن يتقوى ب إ ي م ا ن ه لأن هذا الإيمان هو أ ج ل ما يملكه المؤمن و أ ج ل ا ل إ ي م ا ن م ع ر ف ة الخالق سبحانه وتعالى كثيرا ما نثني ونمدح ونعظم مخلوقين وننسى تعظيم الخالق جل جلاله في ع ل ا ء وهو أ ه ل الثناء و أ ه ل المجد أ ه ل ل أ ن يعبد و أ ه ل ل أ ن ي ت ن ى عليه سبحانه و إ ن العبد بثنائه على ربه وتعظيمه لمولاه إ ن م ا يتقرب إ ل ى الله والله غني عنا يا أ ي ه ا الناس أ ن ت م الفقراء إ ل ى الله والله هو الغني الحميد هي شاء يذهبكم و ي أ ت ي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولقد أ ق ا م الله الدلائل الباهرات و ا ل آ ي ا ت الواضحات البينات على و ح د ان ي ت ت ه وعلى, وعلى, جلاله وعلى عظمته. انظروا في ر انظروا د ه جلاله عظمته وعلى وعلى ف هذا صنعه الكون إلى وعلى بديع صنعه وإلى عظيم خلق ه إن في خلق السماوات و ا ل أ ر ض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر, التي تجري في البحر وما ا التي البحر ل ل ف في تجري و انزل الله من السماء م م ا ف أ ح ي ا به ا ل أ ر ض بعد موتها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 وينظر و الى إ خلق الله عز وجل و إ ل ى بديع صنعه الذي خلق كل شيء ف أ ت ق ن ه الذي خلق السماوات بغير عمد ترونها و أ ل ق ى في ا ل أ ر ض رواسي ة أ ن تميد بكم و أ ن ز ل ن ا من السماء ماء ف أ ن ب ت ن ا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله ف أ ر و ن ي ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين خلق الله الخلق و أ ق ا م الخلق برهانا وحجه للعباد أ ا ن ت م أ ش د خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها و أ غ ط ش ليلها أ ي جعله م ظ ل م ة و أ خ ر ج ضحاها و ا ل أ ر ض بعد ذلك دحاها أ خ ر ج منها ماءها ومرعاها والجبال أ ر س ا ه ا متاعا لكم و ل أ ن ع ا م ك م خلق الله الخلق وتكلم على أ ن ه خلق الخلق ولم ي أ ت ي خالق إ ل ى يومنا هذا حتى من مدعي ا ل ر ب و ب ي ة و ا ل أ ل و ه ي ة و ا ل أ ف ا ت ي ن والدجالين قال خلقت, السماء. إن الذي قال خلقت السماء واحد وهو مازال يقول منذ أ ن خلق ا ل خ ل ي ق ة أ ن ه خلق السماء و أ ن ه رفعها و أ ن ه أ ق ا م الدنيا ولذلك خلق السماوات ومع السماوات إ ن ربكم الله الذي خلق السماوات والارض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 قل أ ف غ ي ر الله اتخذ وليا فاطري السماوات و ا ل أ ر ض وهو يطعم ولا يطعم قل إ ن ي أ م ر ت أ ن أ ك و ن أ و ل من أ س ل م إ ن هذا الدين يقوم على هذا التوحيد الخالص وعلى هذه ا ل م ع ر ف ة ا ل ن ق ي ة وعلى هذه ا ل ع ق ي د ة الصحيحه ة العقيدة التي ا ل ل تربطك ب مباشرة وتجعلك تجل الله وتعظمه وتحب الله وتثني عليه أستر من سمائك وتحب الله الله المخلوقين والناس أستر وتجعلك وتثني تجل عليه على و ت ن ا ؤ ك على الله هو الذكر والذين آ م ن و ا أ ش د حبا لله إ ن الله عز وجل أ ق ا م ا ل ح ج ة على ع ب ا د ه بما أ ر ا ه م من ا ل آ ي ا ت والدلائل الواضحات خلق السماء وجعل القمر فيهن نورا والشمس ش ر ا ج ا والله أ ن ب ت ك م من ا ل أ ر ض نباتا أ ق ا م الدلائل سبحانه وتعالى على عظمته قال سبحانه قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الذين وحدوه وعرفوه و أ ج ل و ه وقدروه حق قدره سبحانه وتعالى إ ن بعض الناس لا يستطيع ان يعامل الله كما يعامل المخلوقين ف إ ن أ ح ل ت ه الى ت ا ج ي غني ذهب ب ث ق ة ب أ ن هذا ا ل ت ا ج ي من الموثوقين كيف وقد أ ح ل ت إ ل ى رب العباد الغني الذي بيده ملكوت كل شيء العظيم القيوم الجبار الذي كل شيء ه ا ل ق إ ل ا وشا سبحانه وتعالى راى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الترمذي سحابه قال هذه الروايه ا الله إلى أقوام لا يعبدونه ولا هذا السحاب إلى يعبدونه يذكرونه إن الذي ينتشر في أ ج و ا ء الدنيا ينزل الغيث على أ ق و ا م ما عرفوا الله وما عبدوه وما ذكروه ولكنه العظيم جل جلاله في علاه سبحانه وتعالى إ ن بعض الناس لا يستطيع ان يعاملوا الله ا ل م ع ا م ل ة التي يعاملها المخلوقين من ا ل إ ج ل ا ل والاحترام والتبجيل والتقدير إ ن ربنا سبحانه ملك الملوك إ ن الذي يدخل على ملوك الدنيا يدخل عليهم مفقط ا ل ر أ س ذليله ر ا ج ي ة و ج ل ة وقد يقف بين يدي, بين يدي الله وليست من هذه الصفات عنده شيء إ ن هذا ضعف ا ل إ ي م ا ن و إ ن من ضعف ا ل إ ي م ا ن الذي نعايشه أ ن الناس لا يقتنعون إ ل ا بالمحسوسات بعض الناس لا يؤمن بالله إ ل ا إ ذ ا مسخت ف ت ا ة في س ل ط ن ة عمان إ ل ى قرص أ و إلى غ ن م ا ي ة وهذا ممن ت سر ب س ر ع ة بين يدي الناس لماذا ل أ ن الناس ي س ك د و ن إ ي م ا ن ا بالله و ل أ ن الغيب بعيد عند الناس كل شيء محسوس يشعرهم أ ن ه م على إ ي م ا ن وهذه ا ل ق ص ة قد أ ر س ل ت واتصلت ب س ل ط ن ة عمان من أ ج ل أ ن ي أ ت ي ن ي الخبر فلم يؤكد لي أ ح د من الذين في ص ل ص ة عمان بل بعضهم قال ل أ و ل م ر ة يسمع الخبر منا وبعضهم قال سمعنا بالخبر ولا يوجد شيء عندنا كهذا واتصلت ب أ ك ث ر من ج ه ة من وسائل الاعلام ا ل ع ا ل م ي ة ل ي ت أ ك د لي الخبر والله عز وجل على كل شيء ق د ي ر إ ن م ا أ م ر ه إ ذ ا أ ر ا د شيئا أ ن يقول له كن فيكون وليس هذا بمستبعد في ق د ر ة الله ولكن الغريب أ ن يتهافت الناس على هذا ا ل أ م ر و ك أ ن ه م يريدون شيء يعدلون به إ ي م ا ن ه م الناقص ك أ ن ه م يريدون شيء يشبعون بهم النواقص في دواخلهم نعم إذا مسخ الله فردا من العباد وقد حق القرآن أنه لم يمسخ فرد ومن من الناس من بني العباد مسخ لم يمسخ متخوا إذا إسرائيل إلى وخنازير وهذا الله فردا وخنازير فرد قردة وقد حق في في أمة الإسلام في آخر الزمان آخر كما روى ذلك أ ب و داود والترمذي في سننهما من حديث علي بن أ ب ي طالب ومن حديث أ ب ي سعيد الخدري ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا أ ن في آ خ ر الزمان أ ق و ا م من أ م ة الرسول صلى الله عليه وسلم يمسخون إ ل ى ق ر د ة وخنازير و ا ل م س يكون ا ل إ ن س ا ن حيوانا كاملا ولكن لا يتناكح ولا وليست ا ت ك ا ث له سلاله يبقى ممسوخا إ ل ى أ ن يموت وسبب المسخ موجود ا ل آ ن لكن الله حليم بعباده لو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إ ل ي ه م إ ن ه سبحانه حليم بعباده فهو موجود الأغاني والضرب سبب المعاذب المسخ الأغاني بالضرب بالمعازف والضرب بالقينات مع وجود خمر وشرب وقد باتوا وقد مسخوا إ ل ى قرده وقنازير وهذا ممكن في يوم من الايام أسكد ساعة, بالليل ممكن ساعة بالليل ما تقول لها حد الحفلة أبعد ن ا في الرسول قال لكنا ل قاعدين في حفلته والفنانه ك ر فتته كلهم ببقرود انت ذ ا ت زي、بجري. ما انت زي ب ا قلت م ا ب ضروري ح س ى لكن لا تستنفق سبب المسخ م و ج و د المعادن والضرب بالقينات المغنيات يجيبوا غنايات غ ن و ا هم مبسوطين وناس تشتتوا القروش ا ل ب ر و ش ت ت غ ل ل ب ق الا د ا ل رب العالمين ا ل ن ع م ة يختها فوق ر ا ت ا ل غ ن ا ي ة عشان غ ن ت ل ا ولا عشان عملت ح ا ج ة ولكن ن ا ص الصغولاء وجبهتها المزخ ل و في جبينة بجيب دعاً حتى هذه القصة لم تتأكد ولكن هذا ه ل ق ص ة ل م ت ت أ ك د و ل ك ن ه ذ ان ي م ك أن يقع ويمكن أ ن يكون لكن س ل خ ف الناس شعرت كانهم يريدون ش ي ء يعززون به إ ي م ا ن ه يريدون شيئاً م ا د يعززون ي به إ ي م ا ن ا غيبيا وهذا من ضعف الناس قل الحمد لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفاء الله خير أ م ا يشركون ثم أ ق ا م الدلائل على وحدانيته امن جعل ا ل أ ر ض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل و ر االه ي و ج ع بين البحرين حاجزا ل إ مع الله بل أ ك ث ر ه م لا يعلمون أ م ا يجيب المضطر إ ذ ا دعاه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 و ا ل ش ج ر و ا ل د و ا ب و ك ث ي ر من الناس وما قالوا الناس قالوا كثير من الناس الدواب كلها بلاستثناء ا وشجر ا ل كله بلاستثناء ا قالوا كثير من الناس وكثير م ح ق عليه العذاب وما يهين الله فما له من م ك ر إ ان الله يفعلوا ما يشاء تسبب له السماوات السبع و ا ل أ ر ض ومن فيهن و إ ن من شيء إ ل ا يسبح بحفظه ولكن لا تفقهون تسبيحه إ ن ه كان حليما غفورا سبح لله ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض وهو العزيز الحكيم والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والنجم والشجر يسجدان هذه ا ل ط ب ي ع ة بسماواتها ا ل ض خ م ة وكائناتها ا ل ك ب ي ر ة التي خلقها الله عز وجل بالرغم من أ ن لو اقامها دليلا على وحدانيته و آ ي ة على عظمته ف إ ن ه ا خ ا ض ع ة س ا ج د ة لله عز وجل م س ب ح ة منزهه لله سبحانه وتعالى والله يقول أ م اتخذوا من دونه آ ل ه ة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا ه م ي خ ق و و ن ل يستطيعون ل أ ن ف س ه م ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا ل أ م ر كله بيد الله جل جلاله ان, إن, الله إن المولى سبحانه من ت أ م ل كتابه و ق ر أ كلامه أ ق ر بوحدانيته وعرف ع ظ م ة الله سبحانه الذي ا ت ط ف بصفات الكمال والذي عنده كل شيء ولكن الخلق ت ط ر ق قلوبهم أ ح ي ا ن ا ويتزعزع إ ي م ا ن ه م ويتضعضع يقينهم ويفقدون توكلهم على الله عز وجل عند ممارسه ا ل ح ي ا ة إ ن الله جل جلاله سبحانه وتعالى يقول مبينا عظمته في الحديث القدسي قال سبحانه يا عبادي و إ ذ ا سمعت يا عبادي تصور أ ن ك في هذا الخطاب يا عبادي لو أ ن إ ن س ك م وجنكم و أ و ل ك م واخركم كانوا على أ د ق ى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في م ل ت ي شيئا يا عبادي لو أ ن إ ن س ك م وجنكم و أ و ل ك م واخركم كانوا على أ ف ج ر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من م ل ت ي شيئا يا عبادي في صعيد تخيل في الصعيد كانوا واحد الخلائق إنسا أوائل وأواخر معهم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد تخيل إنسا وجنة أوائل وأواخر وأنت أن تقف معهم في الصعيد ثم س أ ل ن ي كل واحد منكم س ؤ ل ة من الجن و ا ل إ ن س كل ما في ذهنه تمناه حتى ولو أ ر ا د الدنيا كلها وقال أ ر ي د كل شيء في الدنيا تمناه قال و أ ع ط ي ت كل سائل س ؤ ل ة ما نقص ذلك من ملكي شيئا الا كما ينقص المخيم إ ذ ا أ د خ ل البحر يا عبادي كلكم ضال إ ل ا من خ د ي ت ه فاستهدوني أ ه د ك م يا عبادي كلكم جائع إ ل ا من أ ط ع م ت ه فاستطعموني أ ط ع م ك م يا عبادي كلكم ع ا ر م إ ل ا من ك ث و ت ه فاستكسوني أ ك س ك م يا عبادي إ ن م ا هي أ ع م ا ل ك م احصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن لم ي ج وجد من و غير ذلك فلا يلومن إ ل ا نفسه الحديث الطويل في صحيح مسلم إ ن ه حديث يبين عظمه الله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 العز في كنف العبيد أ م ا من ابتغى البشر والتفت إ ل ى العباد و ا ل ت م ت منهم الرزق فابتغوا عند الله الرزق ا ل أ م ر كله بيد الله لن يجد إ ل ا الذل ان الله عز وجل هو الذي يملك هذا الكون في غ ف ل ة من ا ل إ ي م ا ن وفي ه ي م ن ة للماده ظن بعض الناس أ ن أ م ر ي ك ا يمكن أ ن تفعل في هذا الكون ما تريد و أ ن يمكن أ ن تتصرف كما تبتغي لا والله إ ن ب ط ربك لشديد إ ن ه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ف ع الفعال لما ل ا يريد لما يريد واحد قال تعالى في الحديث القدسي إذا عصاني من عليه من لا يعرفني أمريكا يعرفني عليه يعرفني من من ذي صلت الله قال الناس الي عرفوني وعرفنو ا الله وعرفن ا أ ي ح ا ج ع ن د ه و ي س ع د ان لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن رسوله الذي أ ر س ل ه رسول الله ويلولبوا الله يجيب ل ه ا ل ناس لا يعرفوا الله ذاته ي ص ل ط ن عليهم يؤدبون وينجمون ذاته و ي و ر و ن ذات ه الله واحد قال إ ذ ا عصاني من يعرفني ص ل ط ت عليه من م لا يعرفني وذا الحاصل ا ل آ ن عصى الذين يعرفون الله عصوه ف ص ل ط الله عليهم أ ق و ا م ا لا يرحمونهم ممن لا يعرفون الله إ ن ا ل أ م ر بيد الله عبادي أ ن ا والانس في ن ب أ عظيم يبارزونني بالعظائم و أ ت و ج د إ ل ي ه م بالنعم و أ ن ا غني عنهم خ ي ر إ ل ي ه م نازل وشرهم إ ل ي ص ا ع ب أ ت ق ر ب إ ل ي ه م بالنعم و أ ن ا غني عنهم ويتبغضون إ ل ي بالمعاصي وهم إ ل ي فقراء المولى عز وجل عظيم و ا ل أ م ر كله بيده ينبغي أ ن توقن عبد الله ولله ا ل أ م ر من قبل ومن ب ع د و إ ل ي ه يرجع ا ل أ م ر كله ولله ا ل أ م ر من قبل ومن ب ع د و إ ن من شيء إ ل ا عندنا خزائنه ما عندكم ينفت وما عند الله باء ينبغي أ ن يوقن المؤمن و أ ن يعيش بهذا ا ل إ ي م ا ن مترفعا متساميا قويا معتدا معتدلا بدينه واثقا من وعد ربه كثير من الناس لا ي س أ ل الله ولا ي ل ج أ إ ل ى الله ل أ ن ه لا يحسن الظن إ م ا بنفسه أ و لا يحسن الظن بربه تقول أ س أ ل الله بابي س أ ل الله تقول لو نحولك لازول أ ك ت ب لك ورد ق لازول يديك اشرف لك ج ر و ش يقول لك الديني سبحان الله يقينهم في الناس ثقتهم في البشر و ا ل إ ي م ا ن كما قال الحسن البصري الحسن ا ل ب ص رحمه ي ر الله ا ل إ ي م ا ن أ ن تكون بما في يد الله أ و ف ق مما في يدك في ح ا ج ة قال لك عند ما الله تتقاعدين وفي ح ا ج ة في إ يدك عند الله ذيك تكون واثق في أ ك ث ر تقول لو ما نقصه م ا ل من ص د ق ة كان طلعت ا ل ع ش ر ة آ ل ا ف ه د ي ت ا الله ب ر ج ع ل ي يطلع ا ل ع ش ر ة آ ل ا ف ه عائلها يقول بديني ل ه ا لكن كان رحت من أ ن ا سوي شو بديني ل ه ا و بعد عائله كده كل م ر ة يعين اذا خلف ي اجابه ثاني ي طلع برجع علي ما عنده ثقه الله ب رجع لك و ز ي ا د ة ولو ادرسوا مع ايمان ت ك و م م ت أ ك د إ ن الله برجع لك و ض ا م ن ا أ ك ث ر من أ ي ق ن و ش ع ن د ل ان عند بشر ولكن ي ن ا ف ق و ا تقولوا تصدقوا ل ل ه بديك هم ا عنده غيرك يقولك ل أ ص ف و ر ة في اليد ي ع ي ل ل ل ن و ش ك ي ق و ل لك أ ص ف و ر ة في اليد ولا أ ل ف ط ا ي ر ولا أ ل ف ش ن و معارف ا أ ل ف ط ا ي ر وين يا رب العالمين والله العظيم في في ضعف في ا ل إ ي م ا ن و ا ل ث ق ة واليقين في الله عز وجل ب ص و ر ة ع ج ي ب ة خلاص والعجب أ ن ه م يرددون في كل ص ل ا ة اللهم لا مانع لما أ ع ط ي ت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يرددون هذا ويتضعضع يقينهم و ي ف ق ل و ن ثقتهم ثانيا ب ن عبد الله ا بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أ ب ي ه وعن جده يطوف بالبيت الحرام والناس يحبون العلماء وجاءوا يلتفون ح و ل ه في الطواف وبعضهم ما كان يريد أ ن يطوف ولما سمع ان سالم في الطواف أ ر ا د أ ن يطوف لعله يظفر ب ا ج ا ب ة سؤال وكان في الطواف الوليد بن عبد الملك بن مروان ا ل خ ل ي ف ة الكبير الذي يحكم العالم ا ل إ س ل ا م ي كله يحكم افريقيا والحجاز ومصر والعراق والشام و إ ل ى حدود الهند يحكم كل هذه تحت دولتي وسلطاني لما ر أ ى الجموع تتقاطر على شخص قال ايوجد امير غيري و ز ا د و ه في ملك ثاني و ل او ش ن ر سلوك اي حاجة في ا رئيس أ ل ك بس ثاني تقول د او ي ل حقك راح سلوك ابعد من س ي تاني اي حاجة معجنه م ش ل الحكرام ة حاجة اي دين تقول تتطعن تتكلم ق و ل ت ت ت ط ع تقول أ ي حاجه ي ت ع ر ف ما في لكن تقول ا ل ح ك و م ة فاشله الله قال ب يقولك بس ما تقول ا ل ح ك و م ة فاشله لكن ممكن تقول أ ي ح ا ج ة ت ا ن ي فاشله اي ح ا ج ة ممكن تقول فاشله ياخي ح ا ج ة عجيب خ ل ا م قال في ر ئ ي س ث ا ن ولا شنو قالوا لا ده سالم ا بن عبدالله ا بن عمر يعرفه قال م يزحزح ا ل ط و ا ق كل م ر ة يمشي ش و ي ة لحد ما لاقاه لما أ ت ى بالقرب من منه قال يا سالم نود أ ن نكرم العلماء أ ل ك ح ا ج ة دا اليك ح ا ج ة قال سالم أ م ا تستحي و أ س ت ح ي ان ن س أ ل غير الله في هذا المكان يا اخي انا طيب بالبيت الحرام و ا ل ك ع ب ة قدامي أ ق و ل يا بشرت ديني والله لكن إ ي م ا ن عجيب ا ل خ ل ي ف ة أ س ق ط في أ ي د ي ه استحس ي ا ت ح ي ا ه شديد ز و ل ا حرجوه ذ ل ح ر ج و خ ل ي ف ة ا ل إ ي م ا ن ما عنده أ ث ر عظيم قام ا ل خ ل ي ف ة أ خ ذ ه في نفسه وخذت ط ل ع برا و ح ر ف قال له سائل عندما يمروا ا ي ت ج بعد و ا لي ب ما انتهى ودر ا ل خ ل ي ف ة ب ر ا قال له انا الان بره ا ل ك ع ب ة يلا عندك ح ا ج ة ن ص د ق ل ي ه قال من أ م ر الدنيا أ م من أ م ر ا ل آ خ ر ة ا ل خ ل ي ف ة قال والله ا ل آ خ ر ه ما عندنا فشغل ا ا ل آ خ ر ه د ي ك ما ن حقتنا ح د و ا هنا كافوري والسوق المحلي لكن ب ق د ر في ا ل ج ن ة ي د ي ح ا ج ة ا ل ج ن ة كمان خ ط ة إ س ك ا ن ي ة ولا ش و ا ل ج ن ة ما عمل ح د ى هنا بس في الدنيا يديك في الخطه ا ل ا س ك ا ن ي ة في صالحه ولا في اي محل, في أي محل ما فيه عنده مشكلة. لا في هنا ي ي د خ ل كمان قال ما لي و ل ل آ خ ر ة من أ م ر الدنيا قال الدنيا ما س أ ل ت ه ا ر ب الذي يملكها فكيف أ س أ ل ه ا من لا يملكها يا أ خ ي الله عنده ا ل دنيا اقعد ق ولا ديني انت حتى عندك ه ولو عنده بخليها و ي م ش في زول عنده ب خ ل ي الدنيا و ي م ش كان حقته مالكه بجد ياخا ل م ل ك المطلق لله قل اللهم مالك الملك الملك بيده سبحانه بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك الملك المطلق والكامل غير ناقص لله عز وجل جل في علاه يحتاج الناس إ ل ى إ ي م ا ن و إ ل ى يقين في ص ل ة بالله و ع ل ا ق ة بالله و ث ق ة في أ م ر الله ويقين في التعامل مع الله تعامل مع الله باليقين لا تتعامل مع الله ب ن ف س ي ة م ض ط ر ب ة و بقلب مهزوز و إ ي م ا ن ضعيف تعامل مع الله على أ ن ك تعامل رب العالمين والله لا يردك من الذي س أ ل الله فرده من الذي ل ج أ إ ل ى الله فمنعه من الذي وقف ببلاد الله فطرده لله أ ف ر ح ب ت و ب ة عبده ي أ ت ي ه العبد ملصخا ب ا ل آ ث ا ن والذنوب يقف بين يديه يفرح كفرح أ ح د ك م إ ذ ا ظ ل ت د ا ب ة في ف ل ا ت حتى إ ذ ا أ ي ق ن بالهناك ووجدها بعد ذلك من الذي وقف بباب الله فطرده لماذا يريد الناس الذل والوقوف بين يدي البشر من أ ج ل أ ن يذلوهم وان يقهروهم لماذا لا ت ل ج أ إ ل ى الله وتستعين بالله وتستعصم بالله و ت ت ف ي بالله أ ل ي س الله بكاف ع ب د ا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له من ح ا ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إ ل ا الضلال فانى أ ن ي ص ر ف و ن تصرفون لماذا تنصرفون منه إ ل ى غيره وتلجئون إ ل ى البشر ويريد ت ر د و و ن الواحد منكم و ي أ ب ى أ ن يكون عبدا للعبيد ودليلا بين يدي الادله ا ل أ م ر كله بيد الله نحن نحتاج إ ل ى ا ن ت ف ا ض ة إ ي م ا ن ي ة إ ل ى النمو ا ل إ ي م ا ن ي يتوقف عند كثير من الناس نحتاج إ ل ى ر ع ا ي ة هذا الايمان بهذه الخطب و ب أ م ث ا ل ه ا مما يقوي الصله والثقه واليقين ويجعلك تحس أ ن ك تعامل رب العالمين أ ن ك إ ذ ا س أ ل ت أ ج ا ب ك و أ ن الدنيا كلها ت س أ ل ه و يجيب أ ن ه يجيبهم جميعا و أ ن ه يعطيهم و أ ن ه يقلب أ م و ر ه م ي س أ ل ه من في السماوات و ا ل أ ر ض كل يوم وفي ش أ ن يفك ع ا ن ي ا وحساس السجن مرد ويميت حيا ويقهر ملكا ويسلب سلطانا ويفقر غنيا تتدهور أ ح و ا ل ه واموره ويغني فقيرا كل ذلك بيده سبحانه بتصريف دقيق و ب أ م ر عجيب تعجز العقول عن إ د ر ا ك ه والوقوف على حقيقته كل الناس ب ي ا ك ل في ل ح ظ ة و ح د ة ك س ر ة وويكه و ل ق م ة و غ ر ا ط ة و ل ح م ة ودجاج وسلوك ل ه م ب ي أ ك ل و ا في العالم في لحظه و ا ح د ة معهم حيتان في ق ا ع ب حار ووحوش ض ا ر ي ة في براري وسباع ك ا س ر ة في طحاري كلها يرزقها رب العباد بل حشرات ا ل م و س م ي ة ا ل ي ت ظ ه ر في الخريف بس وتنتهي وتموت كلها يسير امرها ويصرف ش أ ن ه ا سبحانه وتعالى لم يختلط هذا الكون في يوم من ا ل أ ي ا م افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كل نفس يقوم بها بما كسبت جل جلاله في علاه وتقدست اسماؤه ربنا جل وعلا ربنا ما عبدناك حق عبادتك وما اثنينا عليك السناء الذي يليق بك اثنينا على بشر وامتدحنا مخلوقين وعجزنا أ ن نمدحك ونثني أ ن عليك ونشكرك أ ن ونحمدك أ ن ونخضع أ ن لك فعاملنا بما أ ن ت أ ه ل ه لا تعاملنا بما نحن أ ه ل ه أ ن ت أ ه ل التقوى و أ ه ل ا ل م ق ر ة وصلى ا ل ل ه وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه ق ص ة ع ج ي ب ة و د ل ا ل ة من دلائل ا ل إ ي م ا ن ع ظ ي م ة مالك بن دينار أ ح د العلماء ا ل أ ث ب ا ت في داره يقوم الليل يتثور عليه ل ص يدخل على ا ل ح ر ا م داره بالليل فيجد مالكا م ص ل ي دخل اللص الدار وحام على المتاع وما وجد شيء ثم جاء اللص يقف أ م ا م مالك ينتظره حتى يفرغ من الصلاه ولما أ ح س به مالك أ س ر ع في صلاته وبعد أ ن سلم وجد اللص يقف وما ل و دخل اللص بالباس إ ن م ا دخل بالسور عرف مالك أ ن ه لص قال له ماذا تبغي قال متاع ل أ ن ه حاجه رجوه ملايات الذهب أ ح س ن والموبايل في ا ل س ر ق أ س ه ل ح ا ج ة ل أ ن ه يشيل اذن ا ل ش ر ي ح ة و ب ع د ذلك يشيع الموبايل باي ح ا ج ة موبايل أ ي ح ا ج ة حاجه, حاجة رجوه بس. اسهل أ س بس سهل قال له مالك له دخلت علينا دارنا تريد متاعا من الدنيا فلم تجد هل لك في آ خ ر ة ودين أ ن ت وكيت م ل ج ف أ ن ا ما عندي متاع ما عندي ح ا ج ة ما عندي ح ا ج ة في ا ل ق و ى ما في لكن وكيت خشيت ما تمره وساكت والله في ناس عندهم ك ر ب لكن الله اكرم من العباد كلهم في زول بيحكوا عنه كريم قال ليك قاعد في بيته والباب فاتح سني يعني كركبه قال يا الولد يا ولد كذا شوف أ ن ت في ضيف جاك ماشي فتح الباب قال له يا أ ب ا ي ا ح م ا في ضيف ده احمر قال له والله ما يرجع ساكت أ ف ر ش له ا ل شواك و بلمل وفتح عش خليكم ه يمشي إ ذ ا كان ده بشر بيعمل كذا كيف بكرم رب العالمين الذي وهب العباده الكرم يا أ خ ي إ ذ ا كان إ ن ت تخفي ت ربك يا أ خ ي في ناس بيعمل كرم اللهم إ ن ك عفو ك د ي م تحب العفوه فاعفو عنه ك ل م الجيل د ن ي ا زائل زين الرجل فكس الحرم ا يزول عاجل قال والله الموضوع ده وكتزاف اللل ي بعد فات ما بقالي تاني بيت اطفل فيهم كتنشوف زول عند ش ن قال جلس تكلم معه الله قال ورسول قال ما قال السيرك حرم لكن و ر ا ه عظمه الله الله عظيم وبيطلع على العباد ويراقبهم ولا تخفى عليه خافيه وكل شيء بيده وراه ع ظ م ة الله الحرامي ب د أ يهتد قال له ياخذ فجور قرب كده صلي. قال م صلي ق الحرامي يقوم ص لما ي ا ا ل ح ر ي ل م ن قام يصلي واتجه إ ل ى ا ل ق ب ل ة جلس مالك خلف اللص الحرامي وقبل ا ل ج ب ل ة ومالك بالدار ورا الحرامي ج ع ل يقول يرفع ي د ي ه اللهم إ ن ه دخل علي داري و ل أ ن ي فقير لم يجد عندي شيء أ د خ ل ت ه ببابك يا غني فلا ترجعه بغير شيء قال لي يا الله أ ن ا ما عندي دخلت ع ل ي ه ما ت ر ج ع ه ساكن الله يدو شنو شقه أه؟ ولا حواشه ولا دكان ن ا ص ي ة الله يدو شنو ولا عربي عربيه لا ي ن ص ر ولا بقولوا شنو ا س م ه شو هي الله يدو شنو بدو هدايه اللهم إ ن ي فقير لم يجد عندي شيء أ د خ ل ت ه ب ب ا ب ك باب يا غني فلا تخرجه بغير شيء الحرامي طلع تايب م ر ة و ا ح د ة قال مريض بعد ما خمر ركعتين قال لي مالك قال لي الاذان ما أ ذ ن لا يمشي الجامع ة الحرامي اقتنع الله هداوه الهدايه ي تجي في ل ح ظ ة مشي الجامع ة س و ا ومالك بن دينار هو الـ الـ الـ الـ الـ الـ الناس ا ا ل كلها مستغربين الحرمين ا ا م ش ه و ر أ ك ب ر ح ر ا م ي لمن ا ج يخشن ا س و ا الناس تعرفه كذا تبخلو كيفه ت شنو ياخذون لكي تنظروا ا ل جامعه ت ساره معكم يعني في زول ل م ر ك ان اريد الناس يخشون بعدين الناس منتظرين الصلاه تنتهي ت ي ن ا ل ش م ا ر كاتلو ا ل ج ا ب ا ل زول دي مع الامام ش ن و بس أ و ل ما انتهت ا ل ص ل ا ة قالوا يا مالك أ ت ع ر ف هذا فنعرفه و قالوا ما الذي أ ت ى به قال جاء يسرقنا ف ت ر ق ن ا ه لكن سرقه من النوع المحمود إ ي م ا ن عجيب ل أ ن ه ل ج أ إ ل ى الله يا من يرى ما في الضمير ويسمع ه أ ن ت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إ ل ي ه المشتكى والمفزع يا من خزائن ملكه في قول كن امن فان الخير عندك اجمع ما لي سوى فقري إ ل ي ك وسيله فبالافتقار إ ل ي ك فقري ادفع ما لي سوى قرعي لبابك ح ي ل ة فلئن رددت ف أ ي باب أ ق ر ع ومن الذي أ د ع و و أ ه ت ف باسمه إ ن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لجودك أ ن تقنط ع ا ط ي ا الفضل أ ج ز ل والمواهب أ و س ع أ س أ ل الله تعالى أ ن يجعلنا و إ ي ا ك م من الفقراء إ ل ي ه اللهم دبرنا فانا لا نحسن التدبير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 اللهم اجعلنا عبيدا مخلصين ومؤمنين موحدين وبعطائك واثقين وبقدرتك ف يا رب العالمين مقتنعين اللهم اجعلنا مؤمنين اللهم احي قلوبنا ب ا ل إ ي م ا ن و أ ر ض ن ا بالغيث النافع والمطر المدرار يا رب العالمين وصلى ا ل ل ه وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا